وَإِلَّا الْكُلِّهُ مَزَتِ الْمَزَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُبْذَنَ فِي الْحُطَمَ وَمَا أَدْرَاكَ مَالَ الْحُطَمَ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَّمَةَ